الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زلنا مع أبواب التوابع وكنا قد شرعنا في الدرس السابق مع التوكيد ومع قول المصنف رحمه الله والتوكيد وهو إما لفظي النحو أخاك أخاك إن من لا أخ له ونحو أتاك أتاك الله يقول حبسي, حبسي ونحو لا لا أبوح بحب بثينة إنها وليس منه دكا دكا وصفا صفاء وقد مضى هذا والحمد لله واليوم مع قول المصنف رحمه الله أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعول مع غير المفرد وبكل لغير مثنن إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتاله إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن المؤكدات ولا أن يتبعنا ناكره وندر يا ليت عده حول كله رجب إذن بعد أن شرع المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالتوكيد اللفظي شرع في بيان ما يتعلق بالتوكيد المعنوي وطبعا طبعا بدا بالمعنوي على اللفظ لانه لانه الاصل لانه الاصل التوكيد في الأصل إنما يكون ماذا بالألفاظ وان كانت حتى التوكيدات المعنوية ماذا ألفاظ غير أنها محدودة غير أنها محدودة أما التوكيد اللفظي فغير محدود فكل لفظ اسما كان فعلا أم حرفا يمكن لك أن في في الكلام وهي لا تعد ولا تحصى أما التوكيد أما ألفاظ التوكيد المعنوي فإنها مح ما ما معلومة معدودة محصات قال أو معنوي إذن التوكيد قسما رفضي وقد مضى ومعنوي هو الكلام عنه الآن قال وهو بالنفس والعين عندنا وكلا وكلتا وأجمع وجمع واين كل نعم وكل هنا اذا هذه الفاظ التوكيد المعنوي نفس وعين ثم كل ثم كلا وكلتا ثم اجمع و هذا الترتيب ترتيب وفق ضوابط يعني لم لم يذكر هكذا اشوايا وهذه الضوابط ستذكر الآن قدم النفس والعين قدم النفس لانه سيشترط ان استمعت النفس والعين أن تكون النفس اولا قبل قبل العين من حيث المعنى النفس تشمل العين او لا تشمل العين تشمل العين من حيث نقول نفس الانسان وعين الإنسان عينه ماذا ينصرف الذهن إلى إلى العين المجرد أما نفسه فينصرف إلى ذاته كلها إذا فالعين فنفس على على العين من حيث المعنى العام أو المعنى الذي ينصرف إلى الذهن مباشرة ولهذا لا تتقدم العين على النفس في اجتماعهما في التوكيد ثم إن كل أو كل هذه حينما تؤكد ماذا ففيها بعض بعض القيود والشروط بخلاف نفس وعين وكذلك كلا وكلتا الشروط أقل أو شروط التوكيد بها ماذا اقيد من الشروط بكل فلا, يك... فلا يؤكد وكلت وكلتا إلا... الا المثنى كما سياتي ولا يؤكد ب اجمع وجمع إلا الا ماذا الا المثنى والجمع وطبعا يبدأ بما يكون للمفردي بما يكون للمفردي و... والجمعي ثم بما يكون ل لي... المفرد والجمع وهو كله كذلك ثم مما هو للمثنى فقط ثم مما هو للمثنى والجمع, المثنى والجمع هذا من حيث ترتيبه رحمه الله قال وهو بالنفس والعين بالنفس والعين مؤخرة عنها ان اجتمعتا يعني تؤكد بالنفس إذا أردت أن تؤكد طبعا التوكيد الغرض منه ماذا الغرض من التوكيد له أغراض التوكيد له أغراض الغرض الأساس وهو هو التأكيد هو التوكيد هذا الأصل العام أن تؤكد ماذا لتؤكد لتثبت هذا المعنى وتؤكده هناك غرض آخر وهو رفع احتمال المجاز رفع احتمال المجاز كذلك رفع إرادة الخصوص هناك ألفاظ تدل على العموم هذا العموم قد يراد به خصوص معين فإذا أكّدت ماذا رجع المعنى العام وهو العموم هناك ألفاظ يرد بها العموم تقول جاء الناس كله جاء الناس يحتمل أنهم بعض الناس ويحتمل أنهم كل الناس أو الناس كلهم فإذا قلت جاء الناس كلهم ماذا رفعت هذا, العمو... هذا الاحتمال ال... الذي قد يراد من العموم لأن العموم قد يراد به العموم المطلق قد يراد به ماذا خصوص معين خصوص معين فرفع إرادة الخصوص إلى غير ذلك هذه بعض الأغراض التي يؤتى بها من... لي... يؤتى من أجلها التوكيد نعم نعم تحقيق المعنى حقيقة المعنى يراد, يراد المعنى الحقيقي لا نقول تحقيق فرق بين التحقيق والمعنى الحقيقي هذا الغرض الأول وهو رفع إرادة المجاز يمكن أن يعبر عنه بماذا إثبات إرادة الحقيقة أو إرادة الحقيقة نؤكد لماذا لنريد الحقيقة وهذا ظاهر لأن المجاز لا يؤكد ولهذا في تعالى وكلم الله موسى تكليما نعم أكد إذن فهو ماذا يراد به المعنى الحقيقي وارتفع المجاز ماذا لأنه توكيد الآن قال تؤكد بالنفس مثال تقول جاء نعم جاء زيد جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه هنا لو قلت جاء زيد قد يراد معنى مجازي قد يراد معنى مجازي زيد قد يرسل خادم قد يرسل خطابا واضح هذا فإذا قلت جاء زيد نفسه يعني بذاته بشحمه ولحمه قد يرسل رسولا والرسول لزيد كانه زيد لكن اذا اردت ان الملك ذاته جاء فتقول جاء الملك نفسه الى أو او جاء القاضي نفسه اذن جاء زيد نفسه هذه نفسه ماذا ترفع احتمال المجاز وهو اراده غير هذا اللفظ غير لفظ حقيق هذا لزيد اراده معنى اخر فنفسه هنا كما مضى تتبع ماذا تتبع زيدا في الإعراب فتقول جاء جاء جاء أعرب نعم فعل ماضي مبني على الفتح زيد أحسنت زيد فاعل مرفوع ورفعه الظم الظهر على آخره الآن نفسه نفسه كيف نعربها؟ نحن ماذا ندرس الان؟ ندرس التوكيد ها ها اذا نفسه توكيد الان اللفظي التوكيد اللفظي لو جاء لو ذكرنا زيد بلفظه لقنا لو قلنا جاء زيد زيد لقلنا زيد توكيد لفظي لكن نحن في التوكيد المعنوي المعنوي بمعنى أن زيد ونفسه معنى واحد يجمعهم يجتمعان في المعنى ولكن اللفظ يختلف فنفسه ماذا توكيد معنوي بمعنى أن المعنى الذي دلت عليه نفسه نفسه هو نفسه المعنى الذي دلت عليه لفظة زيد لهذا يقال فيه ماذا توكيد معنوي الآن التوكيد المعنوي يتبع المؤكد المؤكد هو زيد مرفوع لأنو فاعل اذا نفسه كيف تكون مرفوع فنقول أقول توكيد لفظية معنوي مرفوع لاحظ نفسه مرفوع ورفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والها ضامن والتصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه لو قلت جاء زيد نفسه هل, هذي هل هذه العبارة صحيحة لماذا لأنني نصبت نفسه وبالتالي يجب أن ترفع لماذا؟ لأن المؤكد مرفوع الآن جاء زيد عينه هذه العبارة مستعملة حتى في عاميه الناس جاء بعينه هو في عينه بذاته بعينه جاء المعروف هذا. إذن عينه توكيد معنوي. مرفوع ورفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف. عندنا قاعدة أن الضمير إذا كان متصلا بليسم فهو دائما مضاف إليه. لا ليس بمعنى العين مجردة بمعنى النفس. واضح الآن لكن لما كان المعنى العام أن النفس أكبر تشمل العين فدها كانت لا تتبعها وسيأتي إذا جاء زيد فعل وفاعل عينه توكيد معنوي مرفوع رفع ضمن ظهر على آخرين قال هنا رحمه الله قال والعين مؤخرة عنها يعني تكون إذا اجتمعت النفس مع العين أكدت بالعين والنفس معا فماذا؟ فيجب عليك أن تقدم النفس وتؤخر العين فإذا قلت مثلا جاء زيد جاء زيد نفسه عينه نحن نعرف تقول جاء بشحمه ولحمه ورأسه فتقول الكلام الصحيح نقول جاء زيد جاء الملك نفسه عينه جاء الملك نفسه عينه اكدت كلام لأن هذا الأمر لا يكاد يصدق لا يكاد يصدق أن يأتي الملك فتقول جاء الملك نفسه عينه لا يجوز أن تقول جاء الملك عينه نفسه لوجهين الوجه الأول ذكرته أن النفس تجتمعين على العين الوجه الثاني أنه لم يسمع في كلام العرب لم يسمع في كلام العرب تقديم العين على النفس اذا جاء زيد نفسه عينه نفسه نقول توكيد معنوي مرفوع رفع ضم ظاهر على اخره ومضاف الهاء مضاف اليه عينه توكيد ثاني معنوي مرفوع رفع ضم ظاهر على ومضاف الهاء مضاف اليه اذا هذا كلام المصنف رحمه الله الى هنا قال ويجمعان على افعل مع غير المفرد ويجمعان يجمعان ماذا مثنى ام مفرد مثنى ماذا يراد بهما؟ ماذا يراد بهما؟ النفس والعين لفظ النفس ولفظ العين هنا أكدنا المفرد لكن إذا أردنا أن نؤكد المثنى هل نستعملهما أو ماذا؟ وإذا أردنا أن نؤكد الجمع ماذا نفعل؟ حينما تنظر في جاء زيد نفسه تقول إذا, زي... إذا جم... ثنيت زيد لاحظ جاء زيد نفسه الآن ناقض الزيدان جاء الزيدان ها نفسهما هذا هذا صحيح ننظر إلى قول الرجل قال ويجمع أنا أرد أن أؤكد بالنفس والعين قال ويجمعاني على أفعول أي على وزني أفعول مع غير المفرد بمعنى في المثنى والجمع تجمع النفس كيف تجمعها نفوس لا تجمعها على أفعل على أنفس وهل تجمع عين على عيون لا تجمعها على, على أعين إذا أردت أن أؤكد المثنى فأقول جاء الزيداني أنفسهما أنفسهما ولا أقول نفسهما وأقول جاء الزيداني أعينهما ولا أقول عينهما اذن فلا بد ان يجمع على ماذا على افعل اذا اردت ان اؤكد المثنى او اردت ان اؤكد الجمع فتقول جاء الزيود انفسهم وجاء الزيود اعينهم جاء الملك نفسه جاء الملك عينه جاء الملكان انفسهما جاء الملكان اعينهما جاء الملوك انفسهم جاء الملوك أعينهم قاعده واضحة إذا أردت أن أؤكد المفرد بالنفس والعين فتبقى النفس والعين إذا أردت أن أؤكد غير المفرد ما هو غير المفرد؟ المثنى والجمع فماذا أفعل لنفس أجمعها؟ أجمعها على ماذا؟ على أفعل وأفعل ليس على فعول فلا اقول جاء الملوك نفوسهم أو جاء الملوك عيونهم لا إنما يراد أنفسهم وأعينهم وهذا المحفوظ في كلام العرب إذا نعم فأقول جاء الملوك أنفسهم و جاء الملوك أعينهم هناك جمع آخر جمع المؤنث سالم جمع التكسير كلها تدخل في هذا فأقول جاء المسلمات أو جاء النساء انفسهم وجاء او جاءت يجوز الوجهات جاءت النساء انفسهم وجاء النساء اعينهم واضح او اقول جاء الهنود انفسهم وجاء الملوك جمع تكسير الملوك انفسهم صحيح وجاء المسلمون انفسهم وجاء المؤمنون أنفسهم واعينهم <تصفيق> <تصفيق> نعم هنا كيف؟ مطلع. مطلع. في هم هم نعم جاء النساء أنفسهنّ أنفسهنّ نعم النقرت هم نعم حتى في لا لا ليس الآن في التمثيل ماذا قلت من قبل أنفسهم لا أنفسهنّ بالتأنيث نقول جاء النساء أنفسهنّ وجاءت النساء أعينهن نعم لا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثنى كلها تجمع اذا اردت ان تؤكدها بنفس وعين بنفس وعين تجمع أنف تقول انفس واعين كيف هند تجمع على هنود او هندات يجوز جزء وقد يراد بالهنود جمع الهندي الهنود جمع هند جمع تكسير على وزن فعول ثم قال مع غير المفرد الآن القاعدة الأولى تجمع مع نفس تؤكد بنفس وعين إذا أردت أن تجمع أن تؤكد بنفس وعين مجموعتين تقدم النفس على العين الآن إذا أردت أن تؤكد غير المفرد بنفس وعين فإنك تجمع نفس وعين على افعل فتقول انفس وعيون وتضيفها الى ما يناسبها من الضمير قال وبكل لغير مثنى ان تجزأ بنفسه او بعامله إذن هنا عندنا شرطان في التوكيد ب عندنا شرطان للتوكيد ب بنفس ا بكل عندنا شرطان للتوكيد ب بكل ناديهم ناديهم عندنا شرطان للتوكيد بكل الشرط الاول ان نؤكد بها ها غير غير المثنى لا نؤكد بها المثنى الشرط الثاني ان يكون المؤكد لا غير مجزئ لاحظ ماذا قال لغير مثنى ان تجزئ ان تجزئ بنفسه او بعامله ان يكون المؤكد ها يحتمل التجزئه يعني اختلط عليك لاحظ عباره واضحه وصريحه انت جزاء بعامله او بنفسه انت جزاء بنفسه او بعامله قال و وبكل يعني بكل معطوف على بالنفس ومعطوف على بالعين التوكيد معناه وهو بالنفس والعين وبكل هكذا وبكل لغير مثنى يعني لا تؤكد بها المثنى هذا الشرط الأول الشرط الثاني ان تجزا بنفسه أو بعامله هذا الذي تؤكده بكل هو ماذا؟ هو إما المفرد إما الجمع فإذا كان المفرد يتجزا بنفسه أو بعامله جاز لك أن تؤكده بكل وإذا كان الجمع يتجزأ بنفسه أو بعامله جاز لك أن تؤكده بكل فإذا لم يتجزأ لا يجوز لك أن تؤكده بكل بمعنى أنت تريد الكل هذا الشيء سيأتي أن نتلحق كل في باب البدن للمصنف رحمه الله الآن هذا الشيء الكلي حتى, حتى نؤكده لابد أن يكون يحتمل التجزئه لأن التأكيد بكل هو رفع احتمال المجاز ربما جاء بعضه ولم يأتي كله فإذا كان لا يحتمل التجزير فلا داعي لأن أؤكده لأنه لا داعي للمجاز هنا فأنا لا أفهم من زيد أنه يأتي ذراعه أو يأتي رأسه أو يأتي كذا واضح الآن لماذا لأن هنا أن زيد في ذاته لا يتجزأ فلا أقول جاء زيد كله لأنني لا يطرأ على لا يمكن أن أحتمل أن زيد جاء دون رأسه أو جاء دون يده أو دون رجله واضح الآن فزيد لا يتجزأ واضح الآن لا لا يتجزأ هذا لا يتجزأ بنفسه لا يتجزأ بنفسه تقول جاء القوم كلهم لماذا؟ لأن لفظه القوم تحتمل التجزيع فربما يأتي بعض القوم والبعض الآخر لا يأتي واضح الآن قرأت الكتاب كله لأن الكتاب يحتمل تجزيع ربما نصف الكتاب ربما فصل أول ربما فصل الثاني وهكذا إذن لا بد أن يكون المؤكد بكل محتملا للتجزيع إما أن يجزا بنفسه أن يكون محتمل تجزيع بنفسه وربما يكون ليس محتمل تجزيع بنفسه لكن بعامله يحتمل مثال اشتريت الفرسة كله لماذا لان فعل الشراء العامل العامل الشراء يحتمل انك دفعت بعض الثمن وبعض الثمن لم تدفعه فاذا قلت اشتريت فرسا كله بمعنى انك اشتريت حصتك وحصة رجل قد يكون شريكا معك الفرس فيه شريكان او العبد فيه شريكان هذا له نصف ذاك له النصف احد الشريكين اراد ان يبيع نصفه يبيع جزءه أو حانوت أو محل أو سيارة تحتمل الشراكة هي لا تحتمل تجزيل العبد لا يحتمل تجزيل عبد مملوك فرس لا يحتمل تجزيل يعني لا يبيع رأسه دون جسده وهو حي لكن, لكن ثمنه يحتمل ففيه شريكان هذا له نصف وذاك له نصف فهذا يريد أن يبيع نصيبه فتشتري تقول اشتريت نصف الفرس أو اشتريت الفرس نصفه لكن إذا باعك الشرك الثاني باعك نصف الفرس الآخر نصف ثمانه الآخر أو, نصف أو نصيبه الآخر ماذا تقول؟ اشترأت الفرسة؟ كله لماذا؟ الفرس لا يحتمل التجزيع لكن عامله عامله وهو الشراهنا ماذا يحتمل؟ التجزيع مفهوم هذا هذا؟ الت التأكيد أو التوكيد بكل بلفظة كل بلفظة كل يجوز بشرطان يجوز بشرطان أو بشرطين نعم يجوز بشرطين <تصفيق> الأول ألا ألا نؤكد المثنى فلا أقول جاء الزيدان كلهما لماذا؟ لأن العرب جعلت لفظة كلا وكلتا للتأكيد لتأكيد المثنى فلا نؤكد بكل الثاني أن يحتمل المؤكد أو نقول أن يكون المؤكد قابلا للتجزئ التجزيل أن يحتمل التجزئه بنفسه أو بعامله طبعا بنفسه تقول جاء القوم كلهم قرأت الكتاب كلهم أو و و, و تقول اشتريت لا السيارة تحت بتزين اشتريت المجلد لا المجلد كذا اشتريت العبدة أو الفرساء كلهم هو في ذاته لا يحتمل تجزيئ لكن في ثمنه يحتمل التجزيئ نعم فنقول جاء القوم كلهم قوم فاعل كلهم كلهم كلهم جاء القوم أعرف أي بسرعة كيف؟ إيه القوم فاعل منصوب مرفوع ظاهر على اخره إيه كلهم تاء توكيد معنوي مرفوع ورفع الظم ظاهر على اخره اشتريت العبد اشتريت العبد بسرعة انت لم نسألك اشتريتوا اشتريتوا اشتري اشتري نعم اشتريتوا بسرعة كيف اشتريته تفضل احسنت إيه؟ إيه؟ اشتريت انت مؤنث ضمير احسنت إيه؟ مبني على الضم في محله رفع فاعل احسنت انت الذي اشتريت العبد العبد أحسنت، أفعل به منصب، أحسنت، كله توكيد معناوي، أنت ممتاز، منصب، الفتح هذا على وهو مضاف والك والها ضمير متصل مبني عرضا في محل جر مضاف إليه، إذن، إذن هذا مراد المصنف في هنا رحمه الله. قال وبكلا وكلتا إلهو إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسندي وبكلا وكلتا وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسندي هنا سؤال فقط في مراد المصنف رحمه الله بقوله له ها. انا اريد من من مباشره من كلام المصنف قال و بكلا وكلتا له ها لا عمر لا لا هو يحتمل مثنى فقط يحتمل مثنى لكن اين قول المثنى انظر في السطر الذي قبله قال وبكل لغير المثنى لغير مثنى ثم ذكر الشرط ثم قال وبكلا وكلته له أي للمثنى الضمير هنا في له يرجع الى المثنى المذكور قبله لاننا بكلا وكلته ماذا نؤكد نؤكد المثنى فانتبه هنا قول المصنف رحمه الله قال وبكلا قال عفوا وبكل لغير مثنى انت تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له أي وهو بالنفس والعين وبكل لغير مثنن وبكلا وكلتا لمثنن وبأجمع وجمع وجمعهما غير مضافة هكذا هذه ألف التوكين فقال وبكلا أي نؤكد بكلا ونؤكد بكلتا له أي للمثنى متى ان صح وقوع المفرد موقعه ان صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند بمعنى احيانا هناك عندنا افعال تقع من تقع من المثنى و تقع من المفرد تقول جاء لاحظوا جاء جاء زيد جاء زيد جاء زيد وعمر وتقول جاء الزيدان واضح جاء الزيدان لكن هل يمكن لك أن تقول لاحظة تقاتل الرجل هل يمكن تقول تقاتل الرجل وتتوقف لا يمكن يعني هناك أفعال لا بد أن تكون من طرفين هنا حينما يقول جاء زيد وعمر بمعنى أن زيد جاء وعمر وجاء عمر جاء زيد وجاء عمر لكن حينما تقول جاء الزيدان فإن جاء الزيدان تقول جاء زيد وجاء زيد لكن هنا تقول تقاتل الرجلان لا يمكن تقول تقاتل الرجل لا بد أن تقول تقاتل الرجل مع مع من لا بد من طرف ثاني لماذا لان هذه الصيغه تقاتل تحت لا تكون الا من طرفين صيغه افتعل كذلك اختصم اختصم زيد ماذا تنتظر مع من يجوز ان تقول اختصم الرجلان فهنا المثنى اختصم الرجلان كلاهما اختصم الرجلان كلاهما لاحظ هنا هل يمكن ان تقول اختصم الرجل لا يمكن لا تؤكد بكلاهما مفهوم الآن لهذا قال هنا إذن تؤكد المثنى بكلا وكلتا إن صح وقوع المفرد موقعه هذا المثنى له مفرد إذا صح أن يكون هذا الفعل من ذاك المفرد هنا يجوز لك أن تؤكد بماذا بكلا وكلتا فتقول جاء زيد وعمر كلاهما لماذا يجوز أن تقول جاء زيد ويجوز أن تقول جاء عمر لكن لا يجوز لك أن تقول اختصم زيد وعمر كلاهما لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تقول اختصم زيد وحدها وتقول اختصم عمر وحدها لاحظ الآن هنا تقاتل الرجل الرجل لا يجوز أن نقول كلاهما لماذا كلاهما لاحظ ان كلاهما جاء زيد وعمرو ماذا كلاهما تقول جاء زيد او تقول عفوا جاء الرجلان كلاهما هنا هذا المؤكد وهذا مؤكد توكيد توكيد معنوي الآن الرجلان هذا مثنى اكدته بكلا هل الرجل المثنى أو لا مثنى إذن أكدت به المثنى هذا الشرط الاول تحقق شرط الثاني هل يحل محل الرجلان اسم المفرد هل يجوز أن أقول جاء الرجل يجوز إذن يجوز أن أؤكد الرجل مع هذا الفعل لو قلت تقاتل الرجل كلاهما هنا لماذا اكدت يعني اكدت الفعل للرجل الأول واكدت الفعل للرجل الثاني يعني الأمر تحقق أن كلا منهما قد جاء اكدت المعنى هنا لو قلت جاء تقاتل الرجلين كلاهما هل تقاتل الرجل هذا لا يمكن ما يتقاتل وحده وبالتالي لا. لا يحتمل انني واضح هذا بمعنى ان هذا الفعل قد وقع من هذا وقد وقع من هذا واضح الان ليس لنحتاج الى توكيد العرب لم تؤكد مثل هذا نعم لا تؤكد بكلا وكلته فلا يقول تقاتل الرجلان كلاهما لماذا لان قد كلا خاص بالمثنى وهذا المثنى لابد ان يحتمل وقوعه كل منهما ماذا مفردا هذا واضح هذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله ان صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى معنى المسندي. واتحد معنى المسنادي اتحد معنى المسنادي يعني اذا وقع اذا وقع المفرد اذا وقع المفرد موقع المثنى واتحد المعنى اتحد المعنى بمعنى لاحظ تقول جاء زيد وعمر كلاهما اكدت فعل المجيء من زيد ومن عمر المعنى الذي اسند إلى زيد هو المجيء والمعنى الذي اسند إلى عمر هو المجيء لأن تقول مات زيد وعاش عمر كلاهما الآن هذا التوكيد لا يصح لتناقض الأمرين لا يتحد المعنى هنا مات وعاش هل أكت المعيش العيش أو أكت الموت واضح الآن وبالتالي لا يتحد لأن هذا توكيد للمعنى الجامع بينهما توكيد للمعنى الجامع بينهما فلا يجوز ان اؤكد مثل هذا ليماذا لأ لان المعنى المسند الى الاول والى الثاني ماذا ليس ليس سواء ها جاء زيد وعمر كلاهما رايت الرجلين كليهما مررت بالمرأتين كلتيهما جاءت المراتان كلتاهما رايت المراتين كلتيهما وهكذا فاؤكد بها فهو توكيد معنوي قال نعم نعم المسند ما المسند المسند هو الفعل واضح أو ما يحل محله أو ما يحل محله قال ويضافنا لضمير مؤكد هذا شرط آخر يعني لا بد وكلتا أن تضافان إلى ضمير يعود على المؤكد لهم فهنا مثلا ها هما كلاهما كلاهما يعود على زيد و... وعمر هنا كلاهما يعود على الرجلان جاء الرجلان كلاهما رايت المرأتين كلتيهما إذن هنا ضمير يعود على المؤكد هذا واضح قال وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافه كم بقي من الوقت؟ إذن يمكن أن نكمل إن شاء الله يؤكد باجمع بأجمع وجمعهما جمعاء يؤكد باجمع وجمعاء وجمعهما يعني يؤكد بلفظ اجمع وهو يدل على الجمع وبلفظ جمعاء وهو يدل على الجمع وبلفظ وجمعهما كذلك اجمع تجمع على اجمعون في الرفع وأجمعين في النصب والجر وجمعاء تجمع على جمع و لا جمعوات جمعاء سحراء صحراوات سفراء صفراوات إذن جمعاء تجمع على جمع على جمع وعلى جمعوات وأجمع تجمع على أجمعون وأجمعين فسجد الملائكه كلهم أجمعون في غالب في غالب التأكيد بأجمع أنها تسبق بلفظ كل أنها تسبق بلفظ في الغالب وي ويجوز أن تؤكد بدون لفظه كل من يعطينا دليلا أو مثالا ها؟ لا أغوينهم أجمعين أغوينهم أغوينناهم فعل المضارع مبني على الفتح والنون للتوكيد لا محل من لعراء والفاعل مستتر وجوبة تقديره أنا والهاء ضمير المتصير في محلي نص مفعول به أجمعين توكيد معنوي منصوب ونصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السال نعم توكيد للضمير وسجد الملائكة كلهم كلهم توكيد للملائكه مرفوع رفعه الضمه اجمعون توكيد ثان مرفوع رفعه الواو لانهم الحق بجمع ذكر الثاني جمعه جمعه جمعه مثال حفظت الصوره جمعه وحفظت الصوره جمع نعم نطبقهم نكمل احسن نكمل هذا الباب إذن حفظت الصوره جمع الصوره تنفع به منصوب جمع توكيد معنوي منصوب نصب الفتح الله على على اخره وتقول حفظت الصوره او اكلت او حفظت الصورة جمعه نعم وحفظت الصورة جم جمعوات ونعم جمعوات غير مضافة غير مضافة يعني إذا أكدت بأجمع وجمع ومجموعهما لا تضيفها إلى الضمير المؤكد لا تضيفها إلى ضمير مؤكد واضح أجمعون وأجمعين وجمعوات وجمع فهم لا تضيفها إلى ضمير لا تقول أجمعونهم لا تقول جاء جاء أن الناس أجمعونهم تقول جاء الناس كلهم تضيفها إلى الضمير أما في اجمعهم فلا تقول جاء الناس أجمعونهم أو رأيت أو قرأت السورة جمعاءها لا جمعاء بدون إضافتها إلى ضمير المؤكد غير مضافة هذا قوله غير مضافة ثم قال وهي بخلاف النعوت وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات بمعنى هذه مسألة لأن الصفات قد تتعدى تقول زيد الكريم الفاضل الرحيم تنعت زيد بعده صفات واضح يجوز لك أن تعطف الصفات بعضها على بعض تقول جاء زيد الكريم والفاضل والرجل المتسامح المتساهل المتخاذل المتعاون إلى غير ذلك فهذه كلها معطوفات صفات معطوفة بعضها على بعض نوعات معطوفة بعضها على بعض في التوكيد لا يجوز لك أن تجمع بين المؤكدين لكن لا تعطيف بعضه على بعض وعينها نفسه وعينه تقول جاء زيد نفسه عينه فلا يجوز لك أن تقول جاء زيد نفسه وعينه وجاء الناس كلهم وأجمعون تقول جاء الناس كلهم أجمعون ولا تقل جاء الناس كلهم وأجمعون فلا تعطف بين المؤكدات كذلك قال ولا أن يتبعنا النكرات الصفاء يجوز أن تنكرها. الصفة النكرة الموصوف إذا كان نكرة يجوز لك أن تصفه تقول جاء رجل كريم كريم صفة لرجل ورجل نكرة وتقول رأيت رجلا كريما ومرت برجل كريم تصف النكرة والنكرة تحتاج إلى الصفة أما التوكيد المعنوي فهو معرفة كل التوكيدات الألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف نفسه وعين وكل وكلا وكلته هي معارف الفاظ معرفه فلا يجوز لك ان تؤكد النكره وهذا قول جمهور البصريين لا تقول جاء رجل كله او اشتريت فرسا كله فرسا كله لا تقول اشتريت فرسا كله او جاء قوم كلهم تقول جاء القوم كلهم لابد أن يكون المؤكد معرفة بد أن يكون المؤكد معرفة قال وندر يعني قل جدا والقليل لا يقاس عليه لا يجعل قاعده قال وقل يا ليت عده حول كله رجب عدة حول كله رجب هنا عده حول حول جاء نكرة كله هذا قول شاعر لكن ليس بحجه لا يجعل طاعدة لا يقاس عليه فنقول يجوز أن نؤكد المعرفة فنقول جاء رجل كله أو عفوا جاء قوم كلهم ورأيت قوما كلهم وجاء ناس أجمعون هذا خطأ لا يصح وهو خلاف المصنف رحمه الله يعتقد هنا وافق الجمهور البصري لكن في كتب أخرى وافق وافق ابن مالك رحمه الله في جواز توكيد المعرفة إذا أفادت وقول جمهور البصريين اقرب واصح والله اعلى واعلم اذا نكتفي بهذا القدر إلى هنا تم ما يتعلق بتوكيد الاسبوع القادم نشرع في بيان العطف والله اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته